لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه م ن ا ل ش ي ط ا ن ا ل ع ج ي م ق ا ل ا س ر سرق ق فقد أخ ل ه م ن ق ي ه ف أ س ر ه ا يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أ ن ت م شر مكانا والله أ ع ل م بما تصفون قالوا يا أ ي ه ا العزيز إ ن له أ ب ا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه انا نراك من المحسنين قال معاذ الله قال معاذ الله ان ناخذ إ ل ا من وجدنا متاعنا عنده انا إ اذا ولما نسوا منه خلصوا نجيا قال, قال كبيرهم الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إ ل ى أ ب ي ك م فقولوا يا أ ب ا ن ا إ ن بنك سرق وما شهدنا إ ل ا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين و ا س أ ل ا ل ق ر ي ة التي كنا فيها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 فصبر جميل عسى الله أ ن ي أ ت ي ن ي به جميعا انه هو العليم الحكيم وتولى عنهم, وتولى عنهم وقال يا سفاعل يوسف يا ف ى على يوسف وابيضت عيناه, وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتا تذكر يوسف حتى تكون حرضا قالوا تالله ت ف ت أ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين قال انما اشكو بثي وحزني وحزني إلى الله قال إ ن م ا أ ش ك و بثي وحزني إ ل ى الله و أ ع ل م من الله ما لا تعلمون قال إ ن م ا أ ش ك و بثي وحزني إلى الله و أ ع ل م من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف و أ خ ي ه ولا تياسوا من روح الله إن ل ا ي ي ل ه ا ل روح الله إلا ا ل ق و م ا ل ك ا ف ر و ن